الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد فإن قلتم هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه قيل ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال فيجب أن يستوي النساء معهم فيه وهذا لا خفاء به ثم يردح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه وقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة رابع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل انائه في النوم وأوله بالعلم وشهد له بأنه محدث ملهم فإذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أولى لا وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو الواجب قولكم إن من قال إن الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي ومن مسعود ولا بقول عائشة فإن علي يقول هو أحق برجعتها ما لم ترتسل وأنتم لا تقولون بواحد من القولين فهذا غايته أن يكون تناقضا مما لا يقول بذلك كأصحاب أبي حنيفة وتلك شكاة ظاهر عن كعارها كمن يقول بقول علي وهو الإمام أحمد وأصحابه كما تقدم حكاية ذلك فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي وما ونحن اعتذر عن يقول الأقراء الحيض في ذلك ولا يقول هو أحق بها ما لم تغتسل فإنه وافق من يقول الأقراء الحيض وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته كما يفعله سائر الفقهاء ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه فإن كان هذا المعارض صحيحة لم يكن تناقضا منهم وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير واولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البته قالوا ثم لم يخالفهم في توقف انقضائها على الغسل بل قلنا لا تنقضي حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فوافقناهم في قولهم بالغسل وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة لأنها صارت في حكم الطاهرات بيلين استقرار الصلاة في ذمتها فإن المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وقولكم لا نجد في كتاب الله للغسل معنا فيقال كتاب الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات وإنما علق الحل والبينونة من قضاء من قضاء الأجل وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل فقيل بانقطاع الحيض وقيل بالغسل أو مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره وقيل بالطعن في الحيض الثالثة وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين قال الإمام أحمد عمر وعلي ومسعود يقولون حتى تغتسل من الحيض الثالثة قالوا وهم أعلم بكتاب الله وحدود ما أنزل على رسوله وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وأبادة وأبي الدرداء حكاه صاحب المغني وغيره عنهم ومن هنا قيل إن مذهب الصديق ومن ذكر معه أن الأقرى الحيض قالوا وهذا القول له حظ وافر من الفقه فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم الحيض من وجه والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات فإنه في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة وفي حكم الحيض في تحريب قراءة القرآن عند حر حرمه على الحائل والبث في المسجد والطواف بالبيت وتحريم الوطء. وتحريم الطلاق في أحد القولين فاحتاط الخلفاء الراشدون واكابر الصحابة للنكاح ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله إذ ليس جعلها حائبا في تلك الأحكام اولى من جعلها حائبا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة وهذا من أدق الفقه وألطفه ما أخذا قالوا أن قول الأعشاء لما ضاع فيها من قروء نسائك فغايته استعمال القروء في الطهر ونحن لا ننكره قولكم إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسم فترجيح طريف جدا فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود ثم ذلك السابق لو يسمى قرآن ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول الأقراء الأطهار وهل يقال في كل لفظ مشترك إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عسعس من قوله والليل إذا عسعس أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود فإن الظلام سابق على الضياء وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القراء بالأطهار فلعمر الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار ولا ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا وعملا وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه تقول سليم لو أقمتم بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض وفي ذلك كفاية فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قرؤ فإنه يقتضي أن تكون كوامل أي بقية الطهر قرأ كامل فهذا ترجمة المذهب والشأن في كونه قرأ في لسان الشارع أو في اللغة فكيف تستملون علينا بالمذهب مع منازعة غيركم لكم فيه من يقول الأقراء الأطهار كما تقدم ولكن أوجدون في لسان الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرأا كاملا وغاية ما عندكم أن بعض من قال القرؤ الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرأ المطلق فيه قرأ وكان ماذا كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريب فإذا كان مسمى القرأ في الآية هو الطهر وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لم يقل به أحد قولكم إن العرب توقع اسم جمع على اثنين وبعض الثالث جوابه بوجوه أحدها أن هذا وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها وأن صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما ولم تجد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله وقوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسمى من العدد وقوله ثلاثة قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع فلا يصح إلحاقه بأشهر المعلومات لوجهين أحدهما أن اسم العدد نص في المسماه لا يقبل التخصيص المنفصل بخلاف الاسم العام فإنه يقبل التخصيص المنفصل فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السلس حمله الجمهور على أخوين ولما قال فشهادة أحدهم أربع شهادات لم يحملها أحد على ما دون الأربع والجواب الثاني أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث إلا أنه مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة لأن التاريخ إنما يكون في اثناء هذه الأزمنة فتارة يدخلون السنة الناقصه في التاريخ وتارة لا يدخلونها وكذلك الأيام وقد توسع في ذلك ما لم يتوسع في غيره فأطلق الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس الجواب الرابع أن هذا التجوز جاء في جمع القلة وهو قوله الحج أشهر معلومات وقوله ثلاثة قرؤ جمع كثرة وكان من الممكن أن يقال ثلاثة أقراء إذ هو الأغلب على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها الجواب الخامس أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيد وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله والحيض والطهر لا يتبعضان ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرأين كاملين بالاتفاق ولو أمكن تنصيف القر لجعلت قرا ونصفا هذا مع قيام المقتضي للتبعيد فألا يجوز التبعيد مع قيام المقتضي للتكميل أولى وسر المسألة أن القرأ ليس لبعضه حكم في الشرع الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل وهي بدل عن الحيض فتكميل المبدل أولى قولكم إن أهل اللغة يسردخون بأن له مسميين الحيض والطهر لم نزعكم فيه ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح فهذا ترديخ وتفسير للفظه بالمذهب وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرآ ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ولا عرف ولا شرع فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء ولا يكون قرآ إلا مع وجوده قولكم إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظير فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط والقرء مشترك بين الطهر والحيض يقال على كل منهما الحقيقة فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسميه فافترق قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض بل لم يجئ في كلامه للطهر البته في موضع واحد وقد تقدم أن سفيان بن عوينة روى عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحارة تدعو الصلاة أيام أقرائها قولكم إن الشافعي قال ما حدث بهذا سفيان قط جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به فقال بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر حيث الليالي والأيام التي كانت تحيدهم من الشهر وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي خبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرأك فلا تصلي وإذا مر قرأك فتطهري ثم صلي ما بين القرأ إلى القرأ رواه أبو داود بإسناد صحيح فذكر فيه لفظ القرأ أربع مرات في كل ذلك يريد به الحيضة للطهر وكذلك إسناد الذي قبله وقد صحه جماعة من الحفاظ وأما حديث سفيان الذي قال فيه لتنظر هذا الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتجنا به بوجه حتى يطلب ترجيخ أحدهما على الآخر بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان وهذا يدل على أن القراس اسم لتلك الليالي والأيام فإنه إن كان جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روى بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه ولا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع وهو أيوب السختياني وهو أجل من نافع وأعلم وقد روى أثنان بن سعد الكاتب حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي خبيش إلى عائشة رضي الله عنه فقالت إني أخاف أن أقع في النار أدعو الصلاة السنة والسنتين قالت انتظري حتى يجيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقالت عائشة رضي الله عنها هذه فاطمة تقول كذا وكذا قال قولي لها فالتبع الصلاة في كل جهر أيام قرئها قال الحاكم هذا حديث صحيح وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه قال البيهقي وتكلم فيه غير واحد وفيه أنه تابعه الحجاج بن أرطاه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك الحديث وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وفي سننه أيضا أن فاطمة من تابي خبيش سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا اتى قرأك فلا تصلي فإذا مر قرأك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء وقد تقدم قال أبو داود وروى عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغييره روه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه فلو كانت من جانب من علّلها أعاد ذكرها وأبداه وشمع على من خالفها وعما قولكم إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتدال بالأشهر فمن أين يلزم أن تكون القرؤ في الحيض قلنا لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا من الأقراء الثلاثة وقال وَلَّا إِيَّ من مِنَ من مِنْ نِسَائِكُمْ فَنَقَلَهُمَّ إِلَى الْأَشْهُرِ عِنْدَ تَعَذُّ مُدْلِهِمْ وَهُوَ الْحَيضِ فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يأسن منه لا عن الطهر وهذا واضح قولكم حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له فنحن إنما احتجنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال فكل من صنف من أصنافكم من أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء واعتبر العدة بالنساء فقال وعدة الأمة حيضتان فيا سبحان الله يكون الحديث سليم من العلل إذا كان حجة لكم فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتبرته العلل المختلفة فما أشبهه بقول القائل يكون أجازا دونكم فإذا تها إليكم تلقى نشركم فيطيب فنحن إنما كنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخس ببخس وإفاء بإفاء ولربما أن مظاهرا مما لا يحتج به ولكن لا يمتنع أن يعتزل بحديثه ويقوى به والدليل غيره وأن تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان بعطية العوفي فروا إن أكثر أهل الحديث فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن وقال يحب معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث وقال أبو أحمد ابن عدي رحمه الله روى عنه جماعة من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتمد به وإن لم يعتمد عليه وحده وإن لم يعتمد عليه وحده وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن القروء فلا فلعريب أن هذا يورث شبهة في الحديث ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه وهذا هو الجواب على ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها وأما ردكم لحديث مختلعة وأمرها أن تعتد بحيضة فإن لا نقول به فللناس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد أحدهما أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبان بن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهوي وابن المنذر وهذا هو الصحيح في الدليل والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها والقياس يقتضيه حكما وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة المختلعة قالوا ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضه في بعض مقتضاه من جواز الاعتداد بحيضه لا يكون عذرا لكم في مخالفة مقتضاه من أن القروء الحيض فنحن وإن خالفناه في حكم فقد وافقناه في الحكم الآخر وهو أن القرأ الحيض وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول المختلعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة فماذا تردون به قوله وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعده إن العده توجب قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه كلام لا تحقيق وراءه فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر وليس حقه مختصا بزمن الطهر ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكلا الوقتين محسوب من العدة وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرأ المطلقة فتبين أن الفرق غير طائل قولكم إن انضمام قرأين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرآين حسب فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة وإنما الدال القرآن بعده وهذا خلاف موجب النص وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض فإن الحيضة وحدها علم ولهذا اكتفي بها في استبراء الإناء قولكم إن القراء هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر فقد تقدم جوابه وأن ذلك في المعتل لا في المهوز قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر وهو الطهر جوابه أن واحد القرؤ قرء وهو مذكر فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان المسمانه حيضة وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ والله أعلم فصل وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمه سواء قال أبو محمد بن حزم وعدة الأمه المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى: واللائي أسن من المحيط من نسائكم إن رتبتم فعدهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحدم وأولاد الأحنال أجلهم أي بعض حملهن. وقد علم الله تعالى إذا برحلنا زواج الإمام أنه يكون عليهم العدل المذكورات. وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا وثبت عن من سلف مثل قولنا قال محمد المسيرين رحمه الله ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع قال وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكهول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا عدتها نصف عدة الحرة هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك وفقهاء اهل مكه كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما وفقهاء البصرة كقتادة وفقهاء الكوفة كالثوري وعبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صح ذلك عنهما وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك عن نافع عنه عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وهو قول زيد بن ثابت كما رواه الزهري عن قبيصة من ذؤيب عن زيد بن ثابت عدة الامه حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وروى حماد بن زيد عن عمر بن الثقفي الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفة لفعلت فقال له رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفة وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جعل لها عمر رضي الله عنه حيضة يعني الأمة المطلقة وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن علينة عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر رضي الله عنه ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيثتين فإن لم تحد فشهرين أو قال فشهرا ونصفا وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن مسعود قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة وقال ابن وهد أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا عدة الأمة حيضتان قالوا ولم يزل هذا عمل المسلمين قال ابن وهد أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال عدة الأمة حيبتان قال القاسم مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا وقد تقدم هذا الحديث بعينه وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون قالوا ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لكثابه وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه تجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع طعن ابن حزم فيه وقال لا يصح عن ابن مسعود قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس فكيف عن مثل ابن مسعود وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم المخاعي عنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطه بينه وبينه أصحاب عبد الله القمة ونحوه وقد قال إبراهيم إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه وإذا قلت قال فلان عنه فهو عن من سميت أو كما قال ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات لم يسم قط متهم ولا مجروحة ولا مجهولة فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أيمة أجلاء مبلاء وكان كما قيل سرج الكوفة وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير بن مسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولو يسمون سواهم ألبتة ودعي المسعود في هذه المسألة فكيف يخالف غمر وزيدا وابن عمر وهم أعلموا بكتاب الله وسنة رسوله ويخالف عمل المسلمين لا إلى قول صاحب ألبتة ولا إلى حديث صحيح ولا حسن بل إلى عموم أمره ليس هون ما تخفى دلالته ولا موضعه حتى ينفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس هذا من أبين المحال ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطال جدا ثم إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناولها فإنه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلى أن قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا في حق الحرائر دون الاماء فإن افتداء الامه إلى سيدها لا إليها ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فجعل ذلك إليهما والتراجع المذكور في حق الامه وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها بخلاف الحره فإنه إليها بإذن وليها وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وهذا إنما هو في حق الحرة وأما الامه فلا فعل لها في نفسها البتة فهذا في العدة الأصلية وأما عدة الأشهر ففرع وبدل وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين وبالله التوفيق ولا تعرف التسوية بين الحرة والآمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين ومكهول فأما بن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه وعلق القول به على عدم سنة تتبع وأما قول مكهول فلم ينكر له سندا وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله وهو لا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة ولن يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان وقد أفتوا بهذا وهذا ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال وهي للشافعي وهي ثلاث روايات عن أحمد فأكثر الروايات عنه هي شهران رواه عنه جماعة من أصحابه وهو إخد الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره الأثرم وغيره عنه وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان فجعل كل شهر مكان حيضة والقول الثاني أن عدتها شهر ونصف نقلها عنه الأثرم والميموني وهذا قول علي بن أبي طالب وابن همر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروق ونظير هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل والقول الثالث أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وقول ثالث للشافعي وهو في من ذكرتموه والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعا لأن الحمل يكون متفة أربعين يوما ثم علاقة أربعين ثم مدغة أربعين وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل وهو بالنسبة إلى الحرة والآمة سواء بخلاف الأقراء فإن الحيرة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر وصارت اشرف من ملك اليمين فجعلت عدتها بين العدتين قال الشيخ في المغني ومن رد هذا القول قال هو مخالف لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين الأولين وما تختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم قلت وليس في هذا إحداث قول ثالث بل هو إحدى الروايتين عن عمر ذكرها بن وهب وغيره وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم فصل، وأما عدة الآيسة والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه، فقال: واللائي أسن من المحيض من نسائكم إن ارتبط فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا، فمنهم من حجه بخمسين سنة، وقال لا تحيد المرأة بعد الخمسين، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. وحده طائفة بستين سنة وقالوا لا تحيض بعد الستين وهذه رواية ثانية عن أحمد وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم وعنه رواية الرابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهذه اختيار الخراقي وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا وأن الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة وله قولان بعده أحدهما أنه يعرف بيأس أقاربها والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء فعلى القول الأول هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصباتها أو نساء بلدها خاصة فيه ثلاثة أوجه ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهم فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عاده على ثلاثة أوجه والقول الثاني للشافعي رحمه الله أن المعتبر جميع النساء ثم اختلف أصحابه هل لذلك حد أم لا على وجهين أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه والثاني له حد ثم اختلفوا فيه على وجهين أحدهما أنه ستون سنة قاله أبو العباس ابن القاص والشيخ أبو حامد والثاني إثنتان وستون سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يحدوا سن الإياس بحد ألبته وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء فإذا كانت المرأة قد يائست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها وغيرهم لا تيأس منه وإن كان لها خمسون وقد ذكر الزبير ابن بكار أن بعضهم قال لا تلد لخمسين سنة إلا عربية ولا تلد لستين سنة إلا قرشية وقال إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن ربيعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ولها ستون سنة وقد صح عن عمر بن خطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت فحاضت حياة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تتربص تسعة أشهر فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين وقبل الأربعين وأن اليأسى عندهم ليس وقتا محدودا للنساء بل مثلها لا تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين وإذا كانوا في من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه وإما بعادة مستقرة مع أهلها وأقاربها لا أن تكون آيسة وإن لم تبلغ الخمسين وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل فإن هذه ليست آيسة فإن ذلك يزول انتهى الشريط السابع والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثامن والخمسين